فَشُدُّ الوَفَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ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 وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ